أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا ثم أما بعد نازلنا ما أهم المسائل التي تخص بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا الكلام على أمر قد جبل الله عليه النساء الكلام على الحيض وكيف تتقن المرأة هذه المسألة التي يفرض عليها لا تصح العبادة إلا بإتقانها وتفسد العبادة بعدم إتقانها من صوم وصلاة وعيد ذلك تكلمنا بإجاز في الحلقة الماضية عن الحيض وعن دم الحيض وصف أن نبيس دم الحيط بسمات وصفات وعلامات تعرفها كل مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مستد أحمد دم الحي أسود يعرف وبإجاز خلاصة العلامات الأخرى أنه سخين غليظ إذا خرج لا يتجمد وعيضا له رائحة كريهة وقد سماه الله دلعلى في كتابه أذى يسألونك عن المحيض قل هو مقسمنا الدماء التي تخرج من المرأة إلى ثلاثة دم حيض أو دم حيض دم نفاس أيضا الثالث دم فساد دم الفساد هو ينتب عن القطاع وقلنا بأن العلماء قالوا بأن هناك سن لابتداء الدم هو أقل سن وأيضا أقصى سن يصل او تصل اليه المرأة فلا يحكم بالدم الذي ينزل بعدها بأنه حيض. قال جمهور اهل العلم ابتداء سن الحيض لا يمكن نزول دم الحيض الا بعد تسع سنين وبعد الخمسين لا يكون الدم دم حيض وهذا خلاف التحقيق عند اهل العلم المحققين كابن المنجل وشخ الاسلام لأن الله جل في علاء قد علق الحكم على وصف الآذى وجود الدم الذي له العلامات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الدم حكم بالحد وإذا انتفى انتفى الحكم يسألونك عن المحيط قل آذى وأيضا تعرضنا في الحلقة الماضية إلى أقل الحد حد أقل أو حد أكثر الأقصى مدة يصل إليها الدم وأقل مدة تكون لدم الحيط بعض العلماء وهذا هو قول الجنبور الشفعية والحنابلة يرون أن أقل مدة للحيط يوم وليل وأكثر مدة خمسة عشر يوما والمالكية وكلام الملكية هو وهو الأقرم للتحقيق والأقرم للأسار والسنة هو أنه لا حد لأقل ولو دفع واحدة مجه واحده دون القطره والقطرتين لا عبره بالقطره ولا بالقطرتين حتى لو في زمن الحيض لو كانت المراه تنتظر الدم في اول الشهر فنزلت قطره قبل قبيل او قبل قبل اليوم الذي تنتظر فيه الحيض لا تحسبه شيء لا عبره بالقطره ولا بالقطرتين فلا حد لأقل الحيض مجه واحده قطره واحده نحسبها حيض و أقصى مدة بس إليه الدم خمسة عشر يوما وهذا منضبط كما قلنا بإتلاقات القرآن وأيضا بالنظر والأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكس الليالي لا تصلي ومن النظر أن الله للأعلى خلق الخلق ليعبدوه وأهم العبادات الصلاة فلا يتصور بأن الله خلق المرأة تعيش أكثر من شطر دهرها لا تصلي لله جلد في أولاده فأقصى مدة على غرض حساب عند آل التحقيق أقصى مدة للحي خمسة عشر يوم وهذا يفتح لنا بابا نبين نبين المبين أصناف النساء في الحد المرأة الحاج إما أن تكون مبتذعة أو مميزة أو تكون معتادة لها عادة تعرفها المرأة المبتذعة هي الجارية التي في الغالب بلغت التسع سنين الجارية يبتبئها ويبجأها الدم فالمبتدأة هي من كانت في اول حيض او نفاس او هي التي لم يتقدم لها حيضه قبل ذلك واحوال المبتدأة بالنسبة للدم لها حالتان الحالة الاولى ان ترى المبتدأ الدم ثم ينقطع الدم بعد مدة تكون اقل من اكثر الحيض يعني ينزل عليها الدم فتنكس ليلة تنكس ليلتين ثلاث الى ستة ايام او سبعة ايام بنت جاء الدم بعد ما دالت تسعة سنين تسعه ايام وانقطع الدم ورات الطهر كما سنبين على كما سا... كما سنبين باذن الله علامات الطهر رات الطهر فالتسع ايام الماضيه لم عليها الدم ولا كان الدم يتقطع هذا حد تحسينه من الحيض لا تصلي ولا لا تسلم كما سنевид الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحاط فإذا رأت الطهر طويراً بعد ذلك إذا أول حالات المرأة المتدى جاء الدم الدم، نزل عليها الدم خمسة أيام سبتة أيام سبعة أيام ثم انقطع الدم و رأى الطهر انقطاع الدم ولا كثير من الناس لا يعرفني ذلك أو كثير من النساء لا يعرفني ذلك انقطاع الدم ليس طهر هناك علامات للطهر كما سنديت انقفع الدم ثم وعطي الطه فنقول اليوم الايام التي نزل فيها الدم هو الحيض تحسبه من الحيض لا تصلي ولا تسود الحالة الثانية للجارية او للمتدأة بالنسبة للدماء هو ان ينزل عليها الدم ثم يستمر معه حتى يتجاوز ال 15 يوم يتجاوز اقصى مدة حتى للحيض. للحيب سعاد نزل عليها الدم كان الجارية صغيرة السن نزل عليها الدم وبقية نعاء الدم إلى خمسة عشر يوم سمتجاوز الخمسة عشر يوم فجاءت وتقول كيف أحسب هذا الدم أها من الحيض أو ليس من الحيض أصلي أو لا أصلي كنا نقول هذا الفقه الذي لا بد أن تتعلمه المرأة حتى تصح عبادتها حتى تتقرب إلى الله الذي هناك على بصيرة تعلم ما تصح ذو العبادة فتبتدي ما تفسد ذو العبادة فتتجنبه فتسأل وتقول ما هي الأيام التي أحسبها من الحيض وما هي الأيام التي لا أحسبها من الحيض؟ نقول قد فاجأت الدم أنت لست معتاد ليست لك عادة تعتدينها ولست مميزه للدم لكن لك أحوال نرجع إلى العصف الذي ابتدانا به في الحلقة الأولى بأن الشريع الغراء ما تركت شيئا إلا بيانته ولا مشكلة إلا في وعجلته قد قال الله جل ما تركنا في الكتاب من شيء فنقول لها طبعا للأثار وطبعا للأخبار فنقول لها أنت الآن نزل عليك الدم وتجاوز في 15 أيام يمكن أن تكوني مميزه قالت كيف قلنا لها هل الدم الذي ينزل عليك تختلف درجاته في أول خمسة أيام ستة أيام كان أسود ثخين غليظ ثم في اليوم السابع صار أحمر محراني خفيف رقيق ليس بأسود فقالت نعم في الخمسة أيام الأوائي كان غريضا سخينا له رائحة كريهة كان أسود لكن في اليوم السادس تغير تغيرت الدرجة صار أحمر بحراني صار خفيفا رقيقا ليس له نفس رائحة التي كنت أشتمها في الأيام الأوائي قلنا إذن أنت الآن التميس فأنت تميزي الأيام التي كان فيها الدم بالعلامات التي بيانها مسلم اسود وعرق سخين غليظ لا, لا رائحة هذه الايام هي ايام الحيض قالت خمسه ايام قلنا اذا في اليوم السادس عليك ان ترتسي وتتظهري وتغسلي المحل وتستسفري وتتلجمي او حرج ان نقول تتحفظي ثم سنه صل. فاذا اذن المؤذن ودخل الوقت عليك ان تتوضئي لكل صلاه وتصلين كما سنبين ذلك تفصيلا فاذا في الباب الأول والأمر الأول سعاد كانت تميز يأتيها الدم في خمسة أيام أسود سخيم لو العلامات التي بيانها النبي سعاد والأيام التي بعد اليوم الخامس تغير اللوم إذن هذه الأيام التي فيها العلامات المعروسة أيام حيد والأيام التي تليها ليست أيام حيد هي استحاضة أنت الآن مستحاضة وهذا الدم هو القسم الثالث الذي ديناه من اقسام البناء التي تخرج من مرة وهو دم الفساد دم العي دم العرق الذي انقطع جاءت اخرى بقالت لا الله انني كهية كسعاد من بتقول انا كسعاد نزل علي الدم وفاجأني الدم بعد بلغت عشر سنوات لكن الدم استمرنا وتجاوز الخمسة عشر يوما وهو على درجة واحد لم يتهيئ أسود سخيم أو أعمى المحوان هو على درجة واحدة لم نتغير قلنا أنت لست من أهل التميز والشرع كما أكرر ما ترك شيئا إلا بيانه والشرع ما نزلت نازلة إلا وفيه الحل كما قال الشافعي ورحم الله الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها نقول لها انظري في أخواتك أختك في خالاتك ابنة خالتك في لداتك اطرابك البنات من عائلتك فنظري كم يوم ننزل عليهم الحد عادت كل واحدة قالت اختي ستة ايام وخالتي ستة ايام وابنة خالتي ستة ايام قلنا اذا فحيضك ستة ايام فاحسلي ستة ايام ثم في اليوم السابع قد تهرتي فاعتسلي واستسفلي فحفظي ثم توضعي لكل الصلاة وصلي فقالت لا الثالثة كانت جالسة تتعلم فقه الحيد فقالت لا والله انا وحيدة فريده ما عندي خالة ولا ابنة خالة ولا اخت قلنا الشرع ايضا ما اطارك شيئا الا بينه اذا اغلقنا هذا الباب فتح باب اخر الا وهو ما بينه الذي خلقهن ارجعي الى عاده غالب النساء قالت وكيف اعرف عاده غالب النساء قلنا اسمعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يكون للمرأة التي تسأل وكانت في هراق الدم كيف تعرف الحيب قال لها من سلم فحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام يعني الله الذي خلق النساء وكتب عليهم هذا الأمر وجبلهن على هذا الأمر جعل في غالب النساء الحيض ستة أيام أو سبعة أيام وأو هنا ليست تخيض المرأة كانت تشتهد أمرها وتنظم غالب البيئة التي تعيش فيها الأسرة التي تعيش بينها غالب النساء فيهن كم يوم تجلس المرأة معتادة يأتيها الدم قالت سبعة أيام قلنا إذن حيضاتك سبعة أيام وفي اليوم الثامن السامن عليك أن ترتسل وتتفهل وتصل قالت الأخرة بعد ستة أيام قلنا إذن حيضاتك ستة أيام فالخلاصة المرأة المبتدأت في حالتيها الحالة الأولى يأتيها الدم في وقت محدود معلوم ثم انقطع طل الوقت الذي فاجأت الدم فيه خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام هذه هي حيضتك هذه الأيام لا تصلي ولا تصوم ثم في اليوم الذي يلي هذه الأيام إذا انقطع الدم ورأيت الطهر ارتسلي فقد طهرتي ثم اتبئي أمدتك لربك جل في أولا والحالة الثانية بخلاصة المرأة التي فاجأها الدم واستمر معه من هذه لا أحوال سنة الحال الأولى نقول هي من اهم التمييز يأتيها الدم في اول ايام بسمات وصفات معروفة ثم يتغير هذا الدم من الدرجة الولى الدرجة السريح فان كانت من اهم التمييز تميز بين الدم في الايام الاوائل وبين الدم في الايام الآخر فاننا نقول الايام الاوائل التي قد اتطبقت الصفات بما وصفها النبي وسلم في دم الحج هو دم اسرب سخين مريض كما بينا هي هذه الايام هي ايام الحج والاخرى مستحاضة فقد طهرت بعد توجه منهم فاغتسري واتلجمي واستدفري ثم صلي وقدي الابادة وصولي كما سنضي الحالة الثالثة أو الحالة الثانية للمرأة في القسم الثاني المرتبعة بأنكم انظري ان كنت لست من اهل التمييز انظري الى اطرابك الى لداتك في اهل بيتك اختك ابنت اختك خالتك انظري الى بنات الاسرة واعتد كما تعتد كل مرأة منهن ستة ايام او سبعة ايام فان كنت وعيدة فريدة ليس لك اطراب الكل عندك رجال قلنا تحيدي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام حسب البيئة والاسرة الاسرة التي تعيش بينهن فهذا القسم الاول او الصنف الاول من اصلاف النساء فاننا بينا ان اصلاف النساء بالنسبة للدم ثلاثة مبتدأة مؤتادة مميزة اما المؤتادة فهي المرأة التي كانت لها عادة سليمة مضطربة تقوم اني في اول كل شهر ينزل علي الدم اربعة ايام والسنة تقوم اذا انتصف الشهر نزل علي الدم خمسة ايام وانا على ذلك مستمرة هذه عادة مضطربة مستمرة اعتادت المرأة عليها تعرف وتهيئ نفسها في اليوم الاول من الشهر لا تصلي ولا تصوم لانها حد وتتعبد لله بأن ترضى بقضاء الله عليها هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ولها الأجل في ذلك بأنها مخلوقة لعبادة الله بالفعلة تسمع وتطيع لأوامر الله الشرعية وأوامر الله الكمية سبحانه جل في أولاد أما الثانية فتنتظر لأن ينتصب الشهر ففي اليوم الاول بعد انتصاف الشهر تقف تعلم انها مهيئة لمن سينزل عليها الدم هذه المعتادة التي لها عادة مطاردة هذه المعتادة تثبت عادتها بمرة واحد اذا نزل عليها الدم خمسة ايام من اول الشهر فانها معتادة وتقول عادتي اعرفها خمسة ايام من اول الشهر والدليل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسلمة عندما جاءت المرأة تبراق الدم تسال النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر عدد الايام والليالي التي كانت تحييضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فالتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلقت ذلك فالترتسل ثم لتستسر بسوء ثم لتصل فيه قال النسلم معلما للنرأة انظري الايام التي كانت تأتيك فيها العادة او يأتيك فيها الدم وكنت تعتابين أو في هذه الايام ان ينزل عليك الدم خمسة ايام ستة ايام انظري هذه الايام تنسيك عن الصلاة وان استمر الدم معك وفي اليوم السادس مع استمر الدم ارتسلي لان هذه عادتك ارتسلي ثم بعد ذلك صلي كما بينا النبي السلام من المرأة المطادة ارجعي ارجعي الى الايام التي كانت لك عادة فانكسي ودع الصلاة ثم إذا مرت هذه الأيام اغتسلي ثم صلي أحوال المرأة المعكدة لها أحوال ثلاثة بالنسبة للعادة وبالنسبة للنساء في عصرنا اللي نعيش فيه الآن إن كثير من النساء تتعجل إذا كانت في صوم رمضان تخشى على نفسها أن يضيع عليها أيام من رمضان وتحسب أن الخير يضيع عليها والخير لا يضيع عليك أنت إراضيتي بما كتب الله عليك من أمره أنت مؤجر عند ربك جل في أولاه لكن الأجل وعامل الأجل عند الله جل في أولاه أنت تبيتين وتقومين على قدر الله راضي عن الله فارج الله عنك سبحانه جل في أولاه الغرض المفصول بعض النساء يتعجن الأمر ويستعفدن يقولن لا والله لا يريد أن يجيع يوما من رمضان فتأخذ الحبور فرجع عليها بعد ذلك بنقيق قصده ستضطرب العاد عنده تذات أو تقل توافق وتخالف ثم تجد المشاكل الكثيرة على النساء والاسئلة الوافرة المتغافرة بسبب هذه المشاكل هذه الدماء التي تنزل والسفر والكدرة والسوائل الكثيرة تنزل على المرأة بسبب هذه الاضطرابات والبراشيم والحبوب التي تأخذها المرأة راجعة ان تفعل خيرا لكنها تدور بنفسها بعد ذلك الغرض المقصود المرأة المعتادة التي لها عادة مضطربة لها احوال عادة متوافق الدم يأتيها في نفس الموعد وينقطع في نفس الموعد سبعة أيام من الأول كل شهر يأتيها في اليوم الأول وينقطع الدم في اليوم السابع وطرى الطه فإذا هذه المرأة تروح كل فطيه ولا تسأل بل هي راحت نفسها واستراحت لأنها في أول يوم من الشهر علمت أنها صارت حائض يمتلع أن يمتلع عنهم حائض كما سألون الأحكام التي تدور على يعني حكم المرأة الحائض واليوم الأخير اليوم السادة تعلم أنها تتهيئ للطب فترتسل وتهيئ نفسها لعبادة ربها جل في علاه. فلا إشكال في الحالة الأولى بالنسبة للمرأة المعتادة أن الدم يأتيها في اليوم الذي اعتادته وينتهي أجل في نفس اليوم الذي اعتادت المرأة المقطعة الحال السريع للمرأة المعتادة أن يعبر الدم أيام الآخر هي تقول ساعات تقول الدم كان يأتيني في اول يوم من الشهر وانقطع في اليوم الخامس وجاءت في شهر من الشهور بعدما اخذت الحبوب، بعدما زاد عليها الاجهاد بعدما تعبت كثيرا بعد جاءتها اضطرابات نفسية أثر اثرت في نفسيتها فاثرت عليها في مسألة الضوء فجاءها الدم واستمر معها بعد العام قالت سعاد كنت أعتاد سبعة أيام، فاستمر إلى اليوم الثامن والتاسع والعاشر وهو يعبه. نقول أنت لك أحواف. جاءت الدم. ثم زاد عن العادة بيوم ثم قطع. ورأيت النقاء ورأيت التهم هنا نقول اختلفت عادتك. على قول الآن التحقيق من أهل الآن العلم الجمهور على أن العادة تختلف وأن العادة يمكن أن تتغير. فبسبب الإجهاض النفسي، بسبب الاتهامات النفسية، بسبب الحبوب التي تأخذها المرأة تتغير العادة، فتغيرت العادة من سبعة أيام إلى ثمانية أيام. قالت السليه لا زاد الدم عن اليوم السابع، لكنه عبر وتجاوز الخمسة عشر يوما. وأنا أذكر لعلكم ما نسيتم ما قلنا بأن أقصى مدة للحيض هي خمسة في عشر يوما، وهذا نظام وضابط من يفرق بين الدم الذي هو دم الفساد وبين الدم الذي هو دم الحيد الذي تتوقف عليه امور العبادة قالت زاد الدم عن علي زاد علي الدم ونزول الدم وعبر الخمسة عشر يوما قلنا اذا عبر الخمسة عشر يوما واستمر معك الدم انت مهتاد وكنت تعتابين ان يأتيك الدم في اليوم الاول وينقطع في اليوم السابع. ارجعي الى العادة الرجعي ونظري الايام التي كانت لك يا عادة فأمكثي قدر ما كانت تحبسك هذه العادة سبعة ايام ودعي الصلاة ودعي الصوم اليوم الثامن اغتسل وصلني وصلني قالت اتق الله اغتسل واصلني والدماء تسيل مني قم نعم لان هذه الدماء ليس دماء حد الحالة الثالثة قامت امرأة من, من, من, من, من وسط المشتاء فقالت قد حالة الحائد عندما وافقت العادة العادة او وافق نزول الدم العادة ثم قلت القسم الثاني زاد الدم عن وقت العادة نعم قالت انا حالتي تتغير او تختلف عن الحالة الاولى والحالة الثانية قل ما عندك فان الشرع ما ترك شيئا الا بيانه قالت انا اعتاده في كل شهر ينزل علي الدم خمسة ايام فوجئت في شهر من الشهور نزل عليها الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأيت علامة الطهر كان سبني إنها هي علامات الطهر ورأيت علامة الطهر رأيت النقاء لأنت الله قالت نعم رأيت النقاء قلنا إذن ثلاثة أيام ثم انقطاع وكانت العادة عندك أنها خمسة أيام قلنا ما ترك الشرع شيئا فإن الشرع ضبط لنا لأن المرأة التي لها عادة مضطربة كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحبهم وكما قال لسلم انكسي قدر ما كانت في حيضك فضبط لها دابت العادة المضطربة وقلنا هذه العادة يمكن أن تتغير وتختلف وتتبدل ستغيرت في الزيادة وايضا يمكن ان تتغير في النقصان ونرجع الى الاصط الاصيل الذي اراحنا واراح النساء نحن ندور مع الوصف حيث دار ثلاثة ايام نزل الدم فسألناها الدم ما صفاته ما علاماته فقالت هو دم اسود دم الحيط هو دم اسود لا رائحة لها سخيل قليل قلنا عند هذه العلامات هذه العلامات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم انها علامات الحي إذا هذه الدماء دماء حي ولو ثلاثه ايام وقد تغيرت عادتك وقد قال الله جل وعلا مبينا للمراه لترتاح نفسيا الدم الذي ينزل الاذى الذي ينزل هذا هو دم الحيض غير ليس بحيض يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء بالحيض وافصل له حكم دم أسود لا عرف سخيم غريب اذا دم الحج هذا هو الحكم هذا هو دم الحج. كانت العادة خمسة ايام قلت الى ثلاثة ايام الحمد لله وانت تدورين مع الوصف حيث دار اذا اختلفت عاداتك حتى بلغت الثلاثة ايام هذه الحالة الثالثة للمرأة المعتادة وبإذن الله في الحلقة القادمة نفصل الكلام كالمرأة المميزة ثم نبين الأحكام التي تتعلق بالحيض بعدما بينا أحكام الحيض وأصناف وأقسام النساء بالنسبة للدماء التي تنزل من المرأة أرجو أن يكون الأم قد ظهر واستبانا للنساء نسأل الله الذي في علاه أن يفقهنا في دينه بإذن الله عنا خير الإذان أقول قولي هذا وأستغفر الله رحمةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته